حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه يجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر وفي رواية إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس عن تلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارث بالحجاب عن عبد الله المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قالت الأعراب وتقول هي العشاء عن عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي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 فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي عليه السلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره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 عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة عن زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين يعني آية عن سهل قال كنت أتفحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت قُلْنَا نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمَرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقُضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ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 حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب عن أبي وريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن, نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس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 عن معاوية قال إنكم لا تصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نها عنهما يعني الركعتين بعد العصر عن ابن عمر قال وصلي كما رأيت أصحابي يصلون لأنها أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها عن أم سلمة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم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 وكان يحب ما يخفف عنهم قالت عائشة يا ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط عن عائشة قالت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 الا صلى ركعتين باب الاذان بعد ذهاب الوقت عن ابي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال اخاف ان تناموا عن الصلاة. فقال بلال انا اوقظكم. فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته. فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت قال ما القيت علي نومة مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة، فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيّض قام فصلّى، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، عن جابر بن عبد الله. ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصل العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعد المغرب. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لا إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري عن أنس قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطرنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا زالون بخير من تظروا الخير عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته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 وإن أربعة فخامس أو سادس أن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري قال وامرأتي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 فجاء اباده ما ضا من الليل ما شاء الله قالت لهم راته ما حبسك عن ضيافك او قالت ضيفك قال او ما عشيتيهم قالت ابو حتى تجي ودع رضوف ابو قال فذهبت انا فاختبثت فقال يا غنثو فجدع وسب وقال كنوا لا هنيئا فقال والله لا اطعمه ابدا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 مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل منهم فأكلوا منها أجمعون أو كما قال كتاب الأذان باب بدء الأذان وقول الله عز وجل وَإِذَا أَنَا دَيْتُمْ إلَى الْفَلَاتِ اتَخَذُوهَا هُزُوَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَأْقِلُونَ عَنْ أَنَاسٍ قَالَ ذَكَرُ النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُ الْيَهُودَ وَالنَّفَارَ فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة عن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس نصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة باب الأذان مثنى مثنى عن أنس قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا قوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة باب فضل التأذيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة ادبر حتى اذا قضى التسويب اقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا الى خيبر فانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع ازانا ركب وركبت خلف ابي طلحة وان قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقلوا المؤذن عن عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما وسمع المؤذن فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء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 ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليك فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ثم قال وكان رجلا اما لا ينادي حتى يقال له اصبح فاصبح عن حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف المؤذن للصبح وبدى الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من تحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس ان يقول الفجر او الصبح وقال باصابعه ورفعها الى فوق وطأطأ الى اسفل ثم يقول هكذا عن عبد الله بن مغفل المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة ثلاثة لمن شاء عن ارس قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الثواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء قالوا أي إلا قليلا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركا ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستنير الفجر ثم اضطج شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء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 ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم والياومكم أكبركم عن مالك بن الحويرث قال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 أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المصيرة في السفر عن ابي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة عن أبي قتابة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فقلوا وما فاتكم فأتموا عن أبي قتابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا إلى جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبثه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطاها باب وجوب صلاة الجماعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم أم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بسبع وعشرين درجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا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 ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاة من تظر الصلاة عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبعين وعشرين درجة عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما اعرف من أَمْرِ امة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا عن ابي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ثم قال الشهداء خمسة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 التهجير لا استبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوه عن أنثى أن بني سلمت أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرو منازلهم فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم قال مجاهد خطاهم عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أسقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يالمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد رجلا تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبتهم مرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق اخفا سَلاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آه صبح اربعا الصبح اربعا عن الاسود قال كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صاحب يوسف مروا ابا بكر فليصل بالناس فخرج ابو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني انظر الى رجليه فخطان الارض من الوجع فاراد ابو بكر ان يتأخر فأومأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك ثم اتي به حتى جلس الى جنبه قيل للاعمش فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر فقال برأسه نعم وزاد ابو معاوية جلس عن يسار ابي بكر فكان ابو بكر يصلي قائما باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلى في رحله عن ابن عمر انه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلو في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلو في الرحال عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباد في يوم ذي رضغ فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض فكأنهم انكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم وفي رواية كرهت أن أؤثمكم فتجيء تدوسون الطين إلى ركبكم عن عن أنس قال قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح بطرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم وأقيمت الصلاة فبدأ بالعشاء ولا ياجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءة الامام وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله تعني في خدمة اهله فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة عن أبي قلاة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل شيخنا هذا قال وكان الشيخ يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى باب اهل العلم والفضل احق بالامامة عن ابي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة انه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس قال مريء ابا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مريء ابا بكر فليصلي بالناس فانكن صواحب يوسف فاتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر فليصل بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لحفصه قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس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 وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبث ما يضحك فهمنا النفتة من الفرح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 أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه عن أنس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان آجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وعرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات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 قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة تتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه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 ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عثبة قال دخلت على عائشة فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ما في المخضب قالت ففعلنا فقعد فاتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فوتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة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 وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر و وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم